قد علم كل أناس ما شربهم وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المنى والسال وكل من طيبة ما رزقناكم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون